شبكة ملامح تقدم نداء أخير لأخواتنا نداء أخير لأخوات الفاضلات أفحسبتم أنما خلفنا عبثا وأنكم ليلا لا ترجعون فيه نساء والله تأتي المسجد وما تعرف والله ما أتينا إلا عشان نقدره جل جلاله بس. تدخل في المسجد في بن طلون على الكتف مخصرة وأنا أسأل أسألها وأسأل ذاك الذكر اللي معها ما سألت نفسك في يوم تخصر هالمكان ليش خسرت المنطقة دي ليش وصدرها بارز ليش ما سألت تتزين لك ولكن أكثر الناس لا يعلمون وتتزين لكل لك الناس أخوات الفاضلات لا ندرك سنة ونافلة ثم نترك واجب تأتي متعطرة كأنها رايحة لا ولا حفلة أختي الفاضلة والله نصيحة من قلب يخاف عليك قد تكوني ما سمعتيها من أخوك ولا سمعتيها من أبوك ولا سمعتيها من زوجك لكن كل هؤلاء لن يتحملوا عنك المشوار الست ساعات أو الثلاث ساعات اللي كل مرة أكفتن بهذه العباد والله إذا وضعت تحت الأرض وازالت العيون على الخدود وقطع الدود الأكتاف والأوصال والأشلاء والله لن ينفعك واحد منهم نصلي ساعة ثم نروح لو تكلم رمضان ومر على الفيصلية ومر على المملكة ومر على الشوارع ومر على القهوة ومر ماذا عساهن يقول؟ والله سيطلقها سيطلقها سرقة مدوية ما قدر الله حق قدره فأحبتي في النهاية هذا هو القرآن إذا تذبرنا سوف نعيش حياة هانئة هذه الآية الأخيرة حتى نقوم يقول الله في أربع كلمات فلا تخشوا الناس وخشوني يقول لا تخاف من أحد وخاف مني صك المصحف إذا وصلت عندها الآية واسأل نفسك تجد أكثرنا إذا واعد وحدة ممكن يلغي الموعد لأن الهيئة جت ممكن يلغي الموعد لأن أخوها جاء لكن مستحيل يلغي الموعد لأن الله من فوق حرشه يرى فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير إن الله بصير إن الله بصير, إن الله بصير بالعباد أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنا اتكم لا ترجون فتعال الله فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب الارش كريم ومن يدعو الله الى الاخر لا ضران لذي فانما حسابه عند ربه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح